بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى بركة الله نبدأ الآن الحديث السابع من الأحاديث أربعين. نعم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. تفضل.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 رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمين وعامتهم هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وفي بعض الروايات عند أصحاب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة يعني قالها ثلاث مرات الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قوله الدين النصيحة الدين هو الملة والمراد به دين الإسلام والمراد به دين الإسلام والنصيحة هي في العصل اللغوي من النصح وهو الخلوص من النصح وهو الخلوص تقول نصحت العسل إذا خلصته من الشمع نصحت العسل إذا خلصته من الشمع وفي الشرع المراد بالنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له إرادة الخير للمنصوح له ففلان نصح فلانا بمعنى أنه أراد له الخير في هذه المسألة أو في هذه القضية التي نصح فيها وقوله الدين النصيحة كأنه حصر الدين بالنصيحة هذا من باب الاهتمام بهذه النصيحة بأن النصيحة تحتل مكانا كبيرا في هذا الدين مثل قوله في الحج الحج عرفه مثل قوله في الحج الحج عرفه وهذا يدل على أن عرفه الركن الأعظم من أركان الحج لأنه جعل الحج هو عرفة يعني الوقوف بعرفة فكذلك هنا قال الدين النصيحة كأنه جعل الاهتمام بالنصيحة بأن النصيحة تأخذ مكانا قويا أو محلا عظيما في الدين قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولا أمة المسلمين أعامتهم. أمة المسلمين لله، لله عز وجل، ولرسوله، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكتابه القرآن، ولأمة المسلمين يعني حكامهم وعلماءهم. حكامهم وعلماءهم. فأمة المسلمين فالحكام هم الذين يديرون شؤون المسلمين، وعلماءهم هم الذين يديرون أمر دينهم. أمر دينهم وعامتهم سوى الحكام والعلماء سوى الحكام والعلماء هذا الحديث فيه مسائل كثيرة نقتصر على أهم هذه المسائل المسألة الأولى عظم أمر النصيحة في دين الله عز وجل عظم أمر النصيحة في دين الله عز وجل هذه العظمة من أين أخذناها؟ من قوله الدين النصيحة كأنه حصر الدين بالنصيحة كأنه حصر الدين بالنصيحة فله يدل على الاهتمام بهذا الأمر ومن المعلوم أن الدين ليس مجرد النصيحة ليس مجرد النصيحة بل الدين يشمل أركان الإسلام أركان الإيمان يشمل واجبات كثيرة يشمل مستحبات كثيرة لكن كونه لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الدين بالنصيحة مما يدل على الاهتمام بهذه النصيحة ايضا في هذا الحديث اعطانا المفهوم الكبير والشامل للنصيحة لما تقول النصيحة كأنك كأنه يتبادر الى ذهنك ان فلان ينصح فلان فقط لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان للنصيحة مفهوما كبيرا مفهوما ليس محصورا في شيء معين وإنما مفهوم كبير يشمل ما يتعلق بالله عز وجل وما يتعلق بكتابه عز وجل وما يتعلق برسوله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالعلاقة مع إمة المسلمين وعامتهم إذن مفهوم النصيحة مفهوم شامل لا يقصر على أمر معين أما النصيحة لله والمسألة الثالثة فيعنى بها الإيمان بالله عز وجل وما يندرج تحت الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما يندرج سحته من توحيد الله سبحانه وتعالى بتوحيده في وجوده في ذاته سبحانه وتعالى في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته كذلك في إخلاص العبادة له جل, له جل وعلا في طاعته سبحانه وتعالى في تجنب معصيته على القيام بأداء ما أوجبه جل وعلا والاجتناب لما نهى عنه سبحانه وتعالى إذن النصيحة لله شاملة النصيحة لله شاملة يندرج تحت هذا الشمول الإيمان بالله وما يتفرع عنه من توحيده جل وعلا في ذاته في وجوده في الربوبيته في أسمائه وصفاته في ألوهيته في القيام بما أوجبه جل وعلا بالقيام والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى وإخلاص هذه العبادة له سبحانه وتعالى هذا هو أو هذه النصيحة لله جل وعلا أما النصيحة لكتابه فالمقصود بالكتاب هنا إما أن يكون المقصود الكتب المنزلة كلها والكتب المنزلة كما سبق معنا منها ما فصل لنا كالالتورات والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى أو والقرآن أو أن المراد القرآن فقط إذا من من المراد الكتب المنزلة كلها سواء المفصل منها ما ذكر أو ما لم يفصل يكون الإيمان به إجمالا أو أن المراد هو كتاب الله عز وجل وهو القرآن فعلى أي حال من النصيحة للقرآن الإيمان بما جاء به القرآن من هذه الكتب بأن كتب منزلة من عند الله جل وعلا وأن خاتمها وآخرها هو إيش القرآن, الكريم القرآن الكريم ولا يجوز العمل إلا به ولا يجوز العمل إلا بالقرآن الكريم فلا يجوز العمل إلا به يعني وأن نؤمن بأنه كلام الله نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليقرأ ويتلى ويحفظ ويعمل به ويحكم في شؤون الحياة كلها ومن ثم التباع وامله واجتناب نواهي والوقوف عند حدوده مع تلاوته وتأمله وتدبره ونشره للناس، وكذلك النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم يكون بالتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بالإيمان بأنه رسول من عند الله، نعتمد بأمره، نجترب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لا نعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يقتضي محبته صلى الله عليه وسلم. ويقتضي نشر سن العمل بسنته ونشرها للناس كما يقتضي الدفاع عن سنته عليه الصلاة والسلام هذه هو النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء من الإيمان به والتصديق بما جاء به الاعتمار بعمره عليه الصلاة والسلام الاجتناب عما نهى عنه التصديق لأخباره عليه الصلاة والسلام أن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام محبته عليه الصلاة والسلام وتقديم هذه المحبة على النفس والمال والوالد والولد والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام العمل بسنته عليه الصلاة والسلام نشر سنته عليه الصلاة والسلام الدفاع عن سنته عليه الصلاة والسلام هذه هي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال والنصيح لأمة المسلمين وعمتهم النصيح لأمة المسلمين كما عرفنا أن أمة المسلمين هم حكامهم وعلماءهم وحكامهم النصيحة لهم أولا طاعتهم في فيما لم يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ثم حب صلاحهم لأن صلاحهم صلاح للذرية صلاح للأمة كلها وأيضا الاجتماع اجتماع الأمة عليهم وعدم الخروج عليهم بالقول أو بالفعل أو بالسيف ثم اعطاؤهم المشورة فيما يطلبون أو فيما يرى الناصح أنه يبلغهم هذه المشورة التي يرى فيها الخير إذن النصيحة لأئمة المسلمين أولا الاعتمام بإمامتهم ثانيا الحب صلاحهم لأن صلاحهم صلاح للمجتمع كله الاجتماع الأمة عليهم عدم الخروج عليهم بالقول أو بالفعل يعني بالقول بالكلام بأن يتحدث الإنسان بضرورة الخروج بأنه يجب الخروج أو بالفعل بأن يخرج بنفسه بأفعاله أو الخروج بالسيف وكل هذا يجب أن أن يرفض فيحب يحب الإنسان ويعمل به يحب الاجتماع عليهم ويعمل بهذا الاجتماع ثم أيضا الدعاء لهم بالهدى والصلاح والتوفيق والتسديد ويكثر من هذا الدعاء وأيضا المشور تقديم المشورة عند طلبها وتقديم المشورة فيما حتى لو تط لو لم تطلب ففيما يراه هذا الناصح بأن يقدم هذه المشورة هذه هي النصيحة لأمة المسلمين والنصيحة لعلماء المسلمين كما قيل أمة المسلمين بالدعاء لهم بحب صلاحهم بحب إقامتهم بشرع الله عز وجل وكذلك النصح لهم وعدم ال ال الهمز والغمز في أعراضهم والتعدي على يعني ما يصدرونه من فتاوى وأحكام فهم علماء الأمة أما النصيحة لعامة المسلمين فاندرجوا تحتها أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر إرشادهم لما فيه الخير والصلاح والتقى لهم وفيما يسعدهم في دينهم ودنياهم هذه النصيحة لعامة المسلمين هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث ونحن نتكلم عن النصيحة لا بد أن نشير إلى بعض الأمور من الأمور التي يشار إليها بإيجاز آداب النصيحة كما عرفنا أهمية النصيحة وعظم شأنها في دين الله عز وجل فآدابها كثيرة من أهمها إخلاص الناصح لنصيحته بمعنى أن يخرج الناصح هذه النصيحة بإخلاص لله عز وجل ويعتقد أن ذلك عبودية لله سبحانه وتعالى فيخلص هذه العبودية لله جل وعلا يخلصها بمعنى يطلب الأجر من نصيحته هذا الأمر الأول من الآداب الأمر الثاني إرادة الخير للمنصوح له إرادة الخير للمنصوح له بمعنى هدف النصيحة ما هدف النصيحة؟ أريد الخير أريد الخير لنفسي بهذه النصيحة أريد الخير للمنصوح له من حكام المسلمين من علماء المسلمين من عامة المسلمين لكتاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا إذا العدب الثاني الهدف من النصيحة هو إرادة الخير إشاعة الخير في المجتمع إشاعة الخير بين الناس هذا الذي أريد يعني إذا لابد أن يكون لهذه النصيحة هدفا يكون لها هدف واضح بمعنى أنني أبتغي الخير للناس من أداب النصيحة أن تكون في محلها فالنصيحة في ما بين الإنسان وما بين المنصوح له بين الناصح والمنصوح له وقيل من نصحك أمام الناس فقد فضحك فكما أنت لا تريد أن يفضحك الناس بعملك بقولك بحياتك كذلك الناس لا يريدون ذلك كذلك الناس لا يريدون ذلك إلا إذا كانت النصيحة لعامة الناس بإجمال مثل خطيب الجمعة ممكن أن يقول ما بال أقوام وإذا كانت ظاهرة شائعة في المجتمع يقول ما بالو الناس يعملون كذا أما إذا كانت النصيحة موجه لفرد أو أفرد من الناس معينين فيجب أن تكون فيما بينه وبينهم لأن النفس ترفض أن يعلن عن خفاياها وعن أمورها وعن أسرارها عند الناس فما بالك إذا كان هذا المنصوح له قيمة في المجتمع أو مسؤولية وهذه النصيحة تمس مسؤوليته فكذلك أيضا كل وكل ما كانت النصيحة فيما بين الناصح والمنصوح له أدت ثمارها وآثارها الإيجابية التي يريدها الناصح من الآداب أيضا العلم بأن الناصح لا يتبع الشائعات والله حصل كذا إذا مننصح فيه تنصح ماذا؟ العلم بالمنصوح فيه والعلم أيضا بما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا المنصوح كثير من الناس ينصح وهو لا يدري بما ينصح يعترض على أمر وهو لا يدري لما يعترض على هذا الأمر لأن الناس قالوا والله لأن فلان أرسل له بالجوال وقال انصح بكذا انشر كذا افعل كذا تقليدا يتبع الناس هذا لا يجوز هذا لا يجوز إذا العلم بالمنصوح فيه والعلم بما دل عليه الكتاب والسنة بالمنصوح فيه والعلم بطرائق النصح والعلم لمن تنصح وبما تنصح فإذا لا بد من العدب أن تنصح. بعلم لأجل أن تؤدي هذه النصيحة دورها وتؤتي ثمارها اليانعة بإذن الله عز وجل أيضا الاستخدام من الآداب وهو الأخير هنا الألفاظ الطيبة الكلام الحسن القول اللين في هذه النصيحة يكفي النظب مثالا واضحا الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون ماذا قال فقول له قولا لينا لماذا لعله يتذكر أو يخشى الله سبحانه وتعالى هو ما يعلم ان فرعون لن يتذكر ولن يخشى بلى يعني؟ يعلم. يعلم سبحانه وتعالى طيب لماذا قال فقول لهم قولا لينا وقال لعله يتذكر أو يخشى إنما ليرسم منهجا لهذه الدعوة لهذه النصيحة أن تكون بالقول اللين بالقول اللين لكي تؤتي ثمارها وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى ولن يأتي أطغى من فرعون لأنه قال أنا ربكم الأعلى ولن يأتي أفضل من موسى وهارون سوى محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الفقول له قولا لينا ما قال خذ عصا واضربه ما قال تحدث أو تكلم معه بألفاظ قوية ومشينة واجعله ما يسوى شيء وفيه ما لا من, من الأشياء المشينة لا فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى مع سابق علم الله عز وجل بأنه لن يتذكر ولن يخشى وأنه أطغى الطغاة والله سبحانه وتعالى جعله عبرة للناس إلى يوم القيامة فما بالك بأخيك المسلم الذي يعني آمن بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعليه فيما ترى أنت بعض المخالفات ألا تقول له قولا لينا ما بالك بمسؤولك في العمل ما بالك بأستاذك ما بالك بزوجتك بأولادك بجيرانك لازم لا يعني هل هؤلاء لا يستحقون القول اللين يستحقه فرعون وهؤلاء لا يستحقونه وذلك الله سبحانه وتعالى يرسم لنا منهج في الدعوة إلى الله في النصيحة أن تكون بالأسلوب الحسن بالحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه وهكذا وإذلك يقول سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يحسن ما عليش الآن بنخدش المدرسين شوي المدرس تقول لماذا لماذا أنت يعني مكفهر الوجه أو المدرسة قال والله لا الطلاب ولا الطالبات ذل ما يستحقون إلا إلا العصا ولكن بعض أساتذة المرحلة الابتدائية مع عصا طيب يعني كون يكون معصى مع للتهيب لا بأس لكن لماذا تكون مكفهر الوجه لماذا تكون يعني سيف مسلط لماذا يكرهونك طلابك لماذا يعني البنات يكرهن معلمتهن لهذا السبب لو حاروا وداروا لا يمكن لو كانت المادة العلمية قليلة إنما الأسلوب حسن لا يكره هذا المعلم وهذا تلك المعلمة لا يكرهون لـ لـ للأسلوب الحسن ويكرهون للأسلوب المشين والتعامل الفض الغليظ كأن الإنسان يتعامل من سطح يعني عالي على هؤلاء ولذلك حتى بعضهم يتجاوز يقول لا او لا اذا عطيتهم الدرجة كاملة هذا ولا ما يستحقون لازم انقص الدرجة من اجل علشان يعني يجتهدون اكثر لا هذه حقوق ويجب ان يكون هدف التعليم والتربية كما هو الاصل لا يكون هدف التعليم والتربية اظهر شخصية انا اللي ما مثلي احد وانا الذي اقوم وافعل واترك والجميع يتبع لي فعوا عامل الطلاب عامل الطالبات المعلمة عامل الطالبات بسوء الظن بأنها أرادت كذا بغمزها بعينها أرادت كذا الطالب لما التفت على زميله لا هذا يريد يستهتر يفعل يترك المهم أن نستخدم في تعليمنا في تربيتنا في نصيحتنا الأسلوب الحسن واللين وهب أنه هذا ابنك ما دام طالبا عندك وما دام الطالبة عند معلمتها هي ابنتها وتعاملها كما تعامل ابنتها في البيت إذن من أهم الآداب لتؤتي النصيحة ثمارها ما هي الأسلوب الحسن والقول اللين كما شرع ربنا جل وعلا هذه الآداب كفيلة بإذن الله أن تعطي آثارا إيجابية كبيرة للنصيحة باقي معنا مسألة وهي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يبين أن علينا النصح لكن وليس علينا النتائج أن علينا النصح وليس علينا النتائج فالنتائج على من؟ الله سبحانه وتعالى قد يؤخذ كلامك فهذا حسن قد لا يؤخذ كلامك فلست أفضل من النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد ونوح عليه السلام دعا قومه كم سنة تسعمائة وخمسين سنة ما معه إلا عدد قليل لم يستجب إلا عدد قليل فإذا النتائج على الله سبحانه وتعالى لا تقول الناس لا يستجبون إلا بالعصا الناس لا يستجبون إلا بهذا الكلام بنوعية الناس أبناء لا يستجبون إلا أن أكون شديد عليهم ليس عليك هذا عليك النصح النتائج والثمار على الله سبحانه وتعالى إذا اعمل بالطريق السليم ومن ثم النتائج على الله جل وعلا فأنت إذا اتبعت هذا الحديث بأن قمت بالنصيحة ورسمت هدفك بهذه النصيحة واتبعت الطريق السليم بهذه النصيحة واستعملت الأساليب الحسنة واعتقدت أنك بنصيحتك هذه هذا هو الواجب عليك وليس الواجب أن الناس يستجيبون قد النصيحة من أهدافها معذرة إلى ربكم ولو لم يستجيبوا وإلا لما أمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون وإلا لعاقب موسى وهارون لما لم يستجب فرعون ولعاقب محمد صلى الله عليه وسلم لما لم يستجب عمه أقرب الناس إليه إذا على الناصح النصيحة وليس عليه النتائج فالنتائج على الله سبحانه وتعالى ثم حين إذن تأتي النصيحة ثمارها في الدنيا على الناصح وعلى أسرته وعلى ذريته وعلى أعماله فيبارك الله له في أعماله وتؤتي النصيحة على المجتمع بأن بإذن الله يستجيبون وإذا عمت النصيحة سلم المجتمع من العقاب لأن المجتمع الذي يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى من الثمار أيضا ما يحصله الإنسان في الآخرة لأن من سن سنة في الإسلام حسن فله أجر واجه من عمل بها إلى يوم القيامة وكذلك في الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له مثل, مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجور الآخرين شيء بهذا نكون أتينا على هذا الحديث كان في أسئلة حول هذا الحديث وإلا ننتقل للحديث الآخر طيب في أسئلة معنا يا شباب نأخذ سؤال عبد الله مرابطي الشيخ من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما يتعلق بموضوع النصح لله هل منه أن أنصح الناس كي يعرفوا الله خالقا وكي يعرفوه مربيا وكي يعرفوه مسيرا وكي يعرفوا أسمائه الحسنى وصفاته الفضلان بلى نعم هذا من النصح لله عز وجل ويندرج تحت ما قلنا بمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ومعرفة أفعاله جل وعلا وتعليم الناس هذه الأفعال كله يندرج تحت النصيحة لله عز وجل وأيضا فضلت الشيخ له سؤال آخر يقول هل هناك علاقة بهذا الحديث مع حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هذا من جزئيات النصيحة المحبة محبة الآخرين من جزئيات النصيحة بأنك أصلاً تنصح لماذا؟ لأنك تحبه فتريد الخير له فتريد الخير له فتكون النصيحة نابعة من المحبة طيب نأخذ اسماعيل يا شيخ إذا كان في قولي صلى الله عليه وسلم ولكتابه إذا كان المراد يعني ما يترتب إذا كان المراد المراد جميع الكتب أو القرآن ما يترتب على هذا الفرق أوه هو يدخل جميع الكتب الإيمان بها بأنها منزلة من عند الله عز وجل وأن القرآن خاتمها وأن القرآن خاتمها وآخرها ولا يجوز العمل إلا به فقط من هذا الوجه نعم طيب أيضا عبد الله مرابط من المغرب يواصل عدد من الأسئلات في الواقع وجهها يقول كيف ننصح بأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام هل تتفضلون بشرح هذا المنهج النبوي؟ هذا أسلوب من الأساليب الذي يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت المشكلة الذي يريد أن ينصح بها أو الأمر الذي يريد أن يوجهه له النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة عامة أو فعلها مجموعة من الناس لم يعرفوا باشخاصهم بحيث لا تتجه الأنظار إليهم فلذلك يقول ما بال أقوام لاجل أن لا يحدد أحدا بعينه فتتج أنظار الناس إلى هذا المحدد من الناس فيقول ما بال أقوام حتى لا يفضح أحدا فخطيب الجمعة مثلا يقول ما بال أقوام من الناس من يعمل كذا وهذا خطأ والدليل على أنه خطأ كذا ولا يعين أحدا من الناس كذلك المحاضر في محاضرة أو الذي يتكلم مع مجموعة من الناس يتكلم بضمير الغائب طيب الشيخ هنا في سؤالين في الواقع له أهمية حنان من الكويت تسأل إذا خشيت الضرر من المنصوح ولم أتيقن فهل أترك النصيحة وهل يدخل هذا الترك خشية الناس بالشرك في الخوف وأيضا أبو المنذر عبد الحي يسأل عن النصيحة إذا أخطأ إمام أو داعي أمام الناس في مجلس فيصححون الخطأ أمام من حتى لا يشيع الخطأ إلى أي مدى يصح هذا الفعل بالنسبة للسؤال الأول خشية الضرر إذا خشي الناصح الضرر والضرر هنا الشرعي على البدن أو على المال أو على الأهل فيتجنب الناصح النصيحة فيتجنب الناصح النصيحة إذا جزم بأن الضرر يتعدى إلى غيره يعني أنا أنصح هذا الشخص وأعلم أنني إذا نصحته أو يغلب على ظني أنني إذا نصحته سيضر ولدي أو سيضر جاري أو سيضر مالي مالي المتعلق ببنفقة أولادي ونحوين فهذا لا تجوز النصيحة عند عامة أهل العلم عند عامة أهل العلم أما إذا كان الضرر علي شخصيا أما إذا كان الضرر علي شخصيا إذا نصحت لهذا أن فهنا اختلف أهل العلم هل تجوز النصيحة هنا أو لا تجوز من من قال بأن تجوز بناء يعني على قول النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائد ومن من قال لا تجوز لأنها لم تؤدي الثمر المطلوبة فتعدت بالضرر والإنسان لا يملك نفسه من أجل أن يتعدى بالضرر عليها فهنا يسقط واجب النصيحة فهنا يسقط واجب النصيحة وهذا الرائع هو الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا جزم أو غلب على ظنه حصول الضرر عليه، فعند جمهور أهل العلم أنه يسقط واجب النصيحة، يسقط واجب النصيحة. أما إذا كان الضرر على الآخرين، إذا كان الضرر بالنصيحة على الآخرين، على أولاده، على إخوانه، على جيرانه، على أموالهم، على أعراضهم، فهذه النصيحة لا تجوز، هذه النصيحة لا تجوز هذه من الأحكام الدقيقة. التي ذكرها أهل العلم في هذه لأن دفع المفسدة القاعدة الشرعية الكبيرة دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة, المصلحة. أنت تنصح لماذا تستجلب مصلحة وإلا لا بلى فعندما تنصح ويكون هذه النصيحة تستجلب ضررا على الآخرين فهنا دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة وهذا ما عليه عامة أهل العلم طيب الخطأ الذي أشيع الخطأ الذي يشيع لا يخلو إما أن يكون خطأ بينا واضحا مخالفا للقرآن أو للسنة والإنسان الحاضر عنده علم بأن هذا خطأ مخالف للكتاب والسنة فهنا يجب التصحيح بالأسلوب والعدب المناسب بالأسلوب والعدب المناسب أما إذا كان يظن ظناً أن هذا خطأ أو لم يعلم عن أنه خطأ فقد خالف مألوفه هو أو ما تعوده من دون علم فهذا لا يغير فهذا لا يغير إلا على سبيل الاستفهام لا على سبيل طلب التغيير إلا على سبيل سم يقول أنا أفهم هكذا هل فهمي صحيح أو غير صحيح فلذا إذا الخطأ إذا خرج من الناصح والمستمع يعلم يقينا أن هذا خطأ فيصحح أما إذا أنه يظن أنه خطأ فلا يصحح إلا على سبيل الاستفاق ندخل الشيخ الحديث الثامن لا بعض. طلبا للوقت يعني في الواقع في أسئة كثيرة لكن ننتهي من المادة ثم نستقبل نأجي السؤال لعله بعد الحديث طيب. هذا الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 وعرفنا أن المتفق عليه هو من أعلى درجات الصحة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس أمرت الآمر من هو هنا الله سبحانه وتعالى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرته أو نهيت، فالآمر والناهي هو الله سبحانه وتعالى وإذا قال الصحابي أمرت أو أمرنا أو نهيت أو نهينا فالآمر أو الناهي هنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس القتال المعروف حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله التي هي الركن الأول من أركان الإسلام ويقيم الصلاة هذه تكلمنا عنها في الحديث الأول الثاني ويؤت الزكاة كذلك فإذا فعلوا ذلك اسم الإشارة ذلك راجع إلى ما سبق وهو الشهادتين والصلاة اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم عصموا منعوا وحفظوا عصموا مني دماءهم منعوا وحفظوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام يعني أنه لا يتعرض إلى الدماء والأموال إلا بما أوجبه الإسلام عليهم إلا بما أوجبه الإسلام عليهم كأن يرتكب هذا المسلم جر يستحق القتل كمن قتل كمن يقتل شخصا فيقتص منه أو كمن يزني فيقتل مثلا أو كمن يشرب خمرا فيجلد أو من يقذف شخصا فيجلد وهكذا إلا بحق الإسلام هذا هو الظاهر يعني دماؤهم معصومة إلا بحق الإسلام إذا ارتكبوا أمرا يستحقون عليه القتل أو الجلد أو القطع وحسابهم على الله هذا في الآخرة قد يقولها القائل وهو لا يريد بها وجه الله فحسابه على الله سبحانه وتعالى هذا الحديث حديث مهم حديث حديث مهم جدا يحدد نوعية التعامل مع الناس نوعية التعامل مع الناس في الجملة نأخذ مسائله على النحو الآتي أولا تحديد الغاية من الجهاد تحديد الغاية من الجهاد في سبيل الله ما الغرض من الجهاد في سبيل الله من خلال الحديث آه نعم الدخول في الإسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذا الغاية من الجهاد في سبيل الله أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتو الزكاة الثانية إذن الجهاد ليس غاية. الجهاد ليس غاية إنما هو إيش؟ وسيلة, وسيلة. والوسيلة لا تستخدم إلا متى؟ إلا متى احتاج إليها؟ إلا متى احتاج إليها؟ فالجهاد وسيلة إذا احتاج إليها استخدمت وإذا لم يحتاج إليها لا تستخدم. إذن هذا المسألة الثانية وهي أن الجهاد وسيلة ومرتوى نقاتل الناس. فإذا كان الناس مؤمنين فلا قتال حينئذ فلا قتال حينئذ أيضا الحديث دل على عظم أمر الشهادتين وأن الشهادتين هما البوابة للدخول في الإسلام هما البوابة للدخول في دين الله عز وجل ولذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الأمر الثالث أو الرابع بعد أهمية هاتين الشهادتين أهمية الصلاة والزكاة أهمية الصلاة والزكاة في دين الله لربطه بين الشهادتين وبين الصلاة والزكاة لربطهما بعضهما مع بعض ولذلك من مقتضى هاتين الشهادتين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الأمر الرابع أو الخامس أن من فعل هذه الأمور بأن أتى بالشهادتين ثم أتى بالصلاة والزكاة يعني مختضى هاتين الشهادتين عصم دمه وماله بمعنى لا يجوز الاعتداء على دمه وماله بمعنى لا يجوز الاعتداء على دمه وماله ولذلك قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وهذا يجعلنا نستدرد لنقول حرمة دم المسلم حرمة دم المسلم وماله فلا يجوز اعتداء على دمه وماله ويجب صونه واحترامه واجب صومه واحترامه، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر العظيم في نهاية حياته عليه الصلاة والسلام عندما حج حجة الوداع وقال ألا إن, إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فدل على أن دم المسلم وماله حرام لا يجوز الاعتداء عليه ويجب تقديره واحترامه وصونه طيب نأتي لمسألة مهمة جدا وهي الحكم على الناس الحكم على الناس والحكم على الناس ماذا يكون يكون إما أن يتبين يقول شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فحينئذ إذن أحكم عليه بأنه إيش مسلم وعامله في الدنيا على أنه ماذا مسلم على أنه مسلم يعني في بين المسلم والمسلم الآخر يعامل على أنه في أحكام الدنيا على أنه مسلم ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيزوج من المسلمين يدفن يصلى عليه إذا توفي يدفن في مقابر المسلمين يعامل على أنه مسلم قد يقول قائل هذا غير مسلم هذا يصلي وقت ويترك وقت إذا أتعامل في الظاهر على أنه مسلم أما كونه يمكن يكون غير مسلم يمكن يكون يعني عمل أشياء لا يعلم عنها هذا الأمر عندما عند الله سبحانه وتعالى ذلك قال وحسابهم على الله إذا الحكم في الدنيا التعامل في الدنيا في ظاهر الأعمال التعامل في الدنيا في ظاهر الأعمال ولذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله الذي قال لا إله قتل له فأسامة رضي الله عنه أسامة بن زيد لما يعني هذا المشر قال لا إله إلا الله قتله قال إنه يريد أن إيش يتقي بها فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشققت عن قلبه فلذلك التعامل في الدنيا في الظاهر ما ما يظهره الإنسان أما في الآخرة فعند الله سبحانه وتعالى هناك من ظاهره الإسلام وهو يبطن الكفر كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في ظواهرهم وإن هم عند الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل من النار لكن في الظاهر التعامل ماذا على أنهم مسلمون لأنهم أظهروا الإسلام أما في الآخرة فعند الله عز وجل. ينبني على هذا الدخول إلى النيات الدخول إلى النيات لا هذا فلان قصده كذا فلان يوم يصلي ما قصده الصلاة إذا نبدأ ندخل في نيات الأشخاص وهذا لا يجوز لأن نية الإنسان بينه وبين ربه عز وجل بينه وبين ربه عز وجل المسألة قبل الأخيرة هي ما يراه أهل السنة أهل السنة والجماعة من أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان تدخل في مسمى الإيمان من وين استنبطنا هذا؟ آه. طيب هذا نجعل السؤال اللي معنا في الموقع الموقع من أين استنبطنا أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وننتظر الإجابة بعد قليل من الأخوة في الموقع طيب. ننتقل النقطة الثالثة النقطة الأخيرة وهي أن وظيفة الدعاة هي التبليغ وكما قلنا في النصيحة أن وظيفة الدعاة هي التبليغ ليس الإجبار ليس الإجبار وإن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمرت لقوله أمرت فعلي البلاغ فعلي البلاغ وليس علي حصول النتائج أنا أبلغ الناس عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة ويقوموا بحق الإسلام أما النتائج فعل الله سبحانه وتعالى وهذا تحدثنا عنه في الحديث السابق هذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم وبناء على هذا الحديث فلا نطلق أحكام الكفر والفسق على الإنسان إلا بشيء متيقن واضح وضوح الشمس في رابعة النهار لأن إطلاق الكفر على الإنسان أمر خطير لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المسلم يا أخي المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما بمعنى أنه إن كان كافر فهو كافر وإن لم يكن فترجع على المتحدث فترجع على المتحدث وهذا يبين لنا خطورة التساهل في هذه الألفاظ والتعامل بها بين المسلمين بعضهم مع بعض بأن يطلقون أحكام الكفر والفسق والنحو هذه الأحكام الذي يترتب عليها أحكام في الدنيا أو في الآخرة بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث العظيم إذا كان في سؤال وإلا نذهب للحديث الأخير. طيب نأخذ سؤال خبرهيم. <تصفيق> سر الله عليك يا شيخ. ما يكون الحديث هذا قبل فرض الصوم خاصة أن الصوم ركُم من أركان الإسلام؟ لا ما يلزم أن يكون قبل الصوم لأن الأحسن الأجوبة التي ذكرها للعلم له العلمي هنا هي أن الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية. والصوم عبادة ايش فاكتفي بالصلاة والحج عبادة بدنية مالية عبادة بدنية مالية فاكتفي بها بالصلاة والزكاة ولذلك هذا من وجه الوجه الآخر أن من أقام الصلاة أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة ودفع الزكاة فالصوم والحج من باب أولى لأن الصلاة أشد شيء على البدن خمس مرات في اليوم والزكاة أشد شيء على النفس من الناحية المالية فإذا قام بهما الإنسان سهل عليه عمر الصوم وأمر الحج فالصوم شهر في السنة والحج مرة في العمر فلذلك لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج هذا الشيخ متوافق مع سؤال الأخت بنت مكة من السعودية تقول ما السبب في عدم ذكر الصيام والحج نعم هذا ذكرنا طيب في أسألة في الجهة هذه فضل سالم أعطوه اللاقة في الشيخ الله عليكم يا شيخ تقول لا يجوز الحكم على الإنسان من نية أو على نوع الناس نعم فلان من الناس مثلا أرى أنه يريد شر لي فأرى ذلك ملامح وجهه أو يريد خير فأرى ذلك على هذا يصبح من الحكم عليه من نيته يدخل فيه حكم عليه من نيته لا لا موضوع الفراس أيضاً تأ... الشيخ لا يدخل الحكم في نيته يعني لكن لا أحكم عليه فرق بين أتعامل بحذر مع شخص أخشاه وأخافه لأنه مارس بعض الأعمال أو مثل ما تفضلت أنه ذكر يعني أرى ملامح وجهه ف يعني أخذ حذري من هذا لا يتعارض مع عدم الحكم علنيته لا دخل إلى مقصده ماذا يريد بينه وبين الله لكن أخذ حذري من التعامل معه لا بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حذره في مواضع على رأس قصة الهجرة هجرة هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة تعامل مع الكفار بغاية الحذر، فلذلك الإنسان قد يخشى شرا من من شخص آخر، فلا يحكم على نيته أنه نيته كذا وكذا، لا، لكن يتعامل معه بشيء من الحذر. نعم. طيب شيخ الأجوبة توردت معنا في الطيب نسمع الأجوبة أحمد من أردن يقول من قول عليه صلواته والسلام وأقام الصلاة وآت الزكاة جيد أمين صالح من اليمن يقول لحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم لا نريد من نريد الحديث نحن ومثله شيخ من هطول من إمارات أجابت بحديث إن معابن يات أنت تريد من نفس هذا الحديث أنا أريد ماذا يعني كيف كيف قال أهل السنة الأعمال تدخل في مسمى الإيمان من هذا الحديث طيب محمد من أردن يقول لعطف الصلاة والزكاة على الشهادتين طيب جيد ما في أحد؟ ليلة من الولايات المتحدة تقول مرة أخرى سنبطناها من حديث أننا عمل بالنيات جيد وكان الحديث كتلة واحدة لكن نعم طيب هكذا هذه بعض الأجوبة الجواب الصحيح ما ذكره الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عطف أمر الصلاة والزكاة وهما أعمال على الشهادتين و علق عصمة الدم والمال عليهما لو كان الألو كانت الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان لما لفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الشهادتين وبين الأعمال بين الشهادتين وبين الأعمال فالاعمال داخل في مسمى الإيمان أما الأدلة من غير هذا الحديث فالأدلة كثيرة جدا من أصرحها قول الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم, إيمانكم والمقصود هنا بإيمانكم ماذا الصلاة التي هي عندما تحرج أهل القبلتين لما جاءهم الأمر بالانحراف من البيت المقدس إلى الكعبة فالناس تساءلوا وصلاتنا الأولى ما كان الله ليضيع إيمانكم بمعنى صلاتكم هنا فسمى الصلاة إيمانا فسمى الصلاة إيمانا من الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم زادهم فدل على ازيادة تكون في إيش في من خلال الأعمال, الأعمال من خلال الأعمال طيب طيب ندخل الشيخ الحديث الثالث ما تبقى معنا العشر دقائق عشر دقائق على الحلقة كلها على المدة الحلقة ثم نفتح باب الأسرة طيب لعلها إذن تكفينا طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم هذا الحديث كما سمعنا رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ثم علل فإنما أهلك الذين من قبلكم يعني الأمم السابقة من قبلكم الأمم السابق الذين هلكوا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ذكر علتين كثرة المسائل وكثرة المسائل المقصود بها كما سيأتي بعد قليل التي لا فائدة منها واختلافهم على أنبيائهم هو الاختلاف والتفرق كما سيأتي هذا الحديث يفهم بسببه فله سبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرة من المرات وقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا قد فرض عليكم الحج فحجوا قام رجل من الناس الذين استمعوا إلى الخطبة وقال أفي كل عام يا رسول الله سؤال ليس في محلة لو كان في كل عام لبين النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لا وجبت ولا استطعتم يعني سؤال في غير محلة ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم تثرت سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتو منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا هذا الحديث فيه عدة مسائل المسألة الأولى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة بأمته عليه الصلاة والسلام هذه الرحمة أخذناها من قوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم فأتوا منه إيش ما استطعتم وما نهيتكم فاجتنبوه لأن الترك سهل لأن الترك سهل لكن الأمر الفعل قد يصعب على فلان ما لا يصعب على فلان وأحوال الناس تختلف هذا صحيح وهذا غني وهذا فقير وهذا مريض وهذا عاجز وهذا كبير فيأتي كل واحد أو فرد بما يستطيع فإذا المسألة الأولى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة المسألة الثانية أن الدين أوامر ونواهي أن الدين أوامر ونواهي وجاءت كثير من الأوامر في القرآن وجاءت كثير من النواهي في القرآن كما جاءت أيضا في السنة كثير من الأوامر وكثير من النواهي هذا الحديث يحدد التعامل مع هذه الأوامر والنواهي أما النواهي فيجب أن تجتنب ما في أحد يقول مثلا أنا إلا لازم أشرب خمر أنا لا تقوم حياتي إلا بشرب الخمر هذا لا يمكن لأن الترك سهل قد إذا تعود الإنسان يصعب عليه الترك لكن يتد... يعني يتركها تدريجا أما في الأصل فلا يصعب الترك أما الأوامر فيأتي بما يستطيع يأتي بما يستطيع وهنا استنبط أهل العلم قواعد شرعية كبيرة من هذه القواعد بناء على قوله وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم القاعدة المشهورة الكبيرة المشقة تجلب التيسير ما معنى هذه القاعدة؟ القاعدة أنه إذا حصل مشقة بالفعل ينتقل الإنسان إلى ما هو إلى التيسير إلى الأسهل إلى الأقل لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا يصلي جالسا لا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي يعني على جنب لا يستطيع أن يتوضأ ماذا يعمل يتيمم لا يستطيع أن يغتسل ايش يتيمم لم يكن عنده ماده ما للوضوء ولا ماده ما للتيمم يصلي كما هو على حاله كما هو على حاله مثل مربط على سرير مثلا مريض مكسر في عشرين كسر لا يستطيع يتوظى ولا يستطيع يتيمم ولا يستطيع يتحرك كيف يصلي؟ كيف يتوظى؟ لا يتوظى ولا يتيمم يصلي كما اتفق لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة يتوجه إلى أي جهة إذا المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة استنبط من هذه القاعدة قواعد فرعية منها إذا اتسع الأمر ضاق الحكم وإذا ضاق الأمر اتسع الحكم يعني إذا ضاق الحال بالإنسان ضاقت الحال بالمريض يتسع الحكم الأصل أن لا يصلي الإنسان إلا قائما لكن لا يعني هذا هو الأصل فإذا لم يستطع ضاق الأمر اتسع الحكم يصلي جالسا لا يستطيع أن يصوم يؤخر الصيام اتسع الحكم العاصل لا يجوز أن يفطر في نهار رمضان لكن الآن مريض حائض نفسه تخشى على حملها تخشى على نفسها تؤجل الصيام إلى وقت تكون هي في راحة وفي ساعة من القواعد المستنبطة من قوله وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به منه ما استطعتم الضرورات تبيح المحظورات يعني على الأصل أنا أجتنب أكل الميتة شرب الخمر هذا الأصل لكن أفترض أنني غصيت ما أمامي الآن إلا خمر الغصة من المعلوم ثواني ويموت الإنسان لو غص كحكح وكحكح ثم ينقطع النفس فيموت ليس أما لو يذهب يأتي بماء أو يذهب آخر أتي بماء يا بماء حينئذن يا قد يموت، فلذلك يتناول جرعة من الشراب الذي أمامه ولو كان خمرا لإزالة الغصة. وعلى قدرها يشاهد. وعلى قدرها بلا شك، لأن الضرورة هذه قاعدة ثانية، الضرورة تقدر بقدرها، كما الضرورات تبيح المحظورات، فالضرورة تقدر بقدرها. أنا ما أمامي إلا ميته وإلا مات من الجوع، يأكل من الميته بقدر ما ينقذ جوعه. وهذا يدل على سماحة الإسلام ويسره يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا دين الإسلام قائم على التيسير على السماحة على ما يستطيع الإنسان وهذه قاعدة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما من الفوائد في هذا الحديث السؤال أن من أسباب هلاك الأمم كثرة الأسئلة التي لا داعي لها الأسئلة يجب على الإنسان أن يسأل ما أشكل عليه خصوصا في دينه فاسألوا على الذكري إن كنتم لا تعلمون ولا ينال العلم مستحن ولا مستكبر كما يقول الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله إمام التابعين لكن المحذور هنا ما هو؟ التنطع يعني السؤال ليس لغرض الفائدة السؤال إما للتعجيز إما لاختبار هذا المتحدث إما لي لي لي لي لي يعني بيان إحراجه أمام الناس أو أن السؤال لا فائدة منه مثل سؤال السائل في كل عام يا رسول الله أو التنطع في جزئيات فرضيات لا يمكن أن تقع في الواقع فهذه الأسئلة المنهية عنها كذلك الأسئلة بغير أدب فإذا هذا سبب من أسباب هلاك الأمم كثرة الأسئلة بمعنى المحرجة أو المعجزة التي تلقى الاختبار أو أتلقى لأجل التعجيز أو لا فائدة منها في الواقع العامل الثاني الفرقة والاختلاف والفرقة والاختلاف من أشد عوامل الهلاك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وهذه الأمة أمة واحدة يجب أن تكون أمة مجتمعة فكثرة التفرق والاختلاف سبب للحزازات سبب للعداوات سبب للبغضاء سبب لي ومن ثم يكون سبب للدخول أعداء الإسلام على أمة الإسلام فيجب أن يتعاون المسلمون أن يتحدوا وتعاونوا على البر والتقوى وكذلك الآية الأخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويعمل بعوامل الاجتماع وتنبذ عوامل الفرقة ولذلك من عوامل هزائم أو من عوامل فشل الأمم السابقة هي كثرة الأسئلة والتفرق والاختلاف على الأنبياء فلذلك يجب أن يكون العاصم لنا الاجتماع على الكتاب والسنة أيضا الفائدة الأخيرة من هذا الحديث هو التأدب في طلب العلم فطالب العلم سمته الأدب مع طلبه للعلم بهذا نكون انتهينا أيضا من الحديث الثالث واتينا على رؤوس مسائله ونحمد الله جل وعلا على هذا التيسير الذي يسر لنا ديننا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليه ما اكتسبت ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم بقي سؤال لل... نعطي الإخوة في سؤال الآن هم يسألوني كثرة سلتهم طيب ونعطيهم سؤال طيب. أيضا ليشاركوا معنا يعطونا أمثلة على التيسير من الواجب غير ما مثلنا به من الوضوء والصلاة ممتاز إذن ستطلبون أمثلة على عبادات ميسرة على أمور ميسرة يعني تدل على تيسير الإسلام ممتاز نعم. طيب. نسمع الأسئلة لعل ورد إلينا بعض الاتصالات نأخذ المتصل عبد العزيز من السعودية المتصل عبدالعزيز مرحبا بك معنا أخي سألي شيخ نسبة النصيحة تفضل يا أخي الكريم الشيخ ذكر من النصيحة تكون باللين ممكن ترفع صوت يسيرا الشيخ ذكر بأن النصيحة تكون باللين نعم وأنا سأ... سبق أن قلت لأحد الإخوان النصيحة باللين وق... ومن هذا القبيل نعم. قال لي أن النصيحة قال الرسول الرسول من رأى منكم منكر فليغيره بيده فكيف أن أجمع بين حديث الرسول والنصيحة بالليل؟ نعم، طيب، جميل، جميل. السؤال الأخير عبد العزيز. طيب، نأخذ أم عبد الله من السعودية. أم عبد الله، معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ. نفس للحديث الأول، حديث اليوم النصيحة. نعم. من أي لفظ ممكن أن نأخذ الحكم الشرعي النصيحي. هل هي واجبة على الفرد؟ هربطها بالدين جلالة على وجوبها هذا واحد الأمر الآخر اللام التي تفعل الله ورسوله والكتاب له ماذا تعني الأمر الثاني. السؤال الثاني يا عبد الله يقول أيضا على أن النصيحة المنف أن النصيحة منفعتها تعود على الناصح وليس من المفهوم يعني الظاهر أن النصيحة تكون للمنصح فقط فالنصيحة تكون للناصح قبل المنصح الأمر الثاني بالنسبة للحديث أم أمر... قاتل نفسه يشد أن لا إله الله يعني هل يا شيخ ممكن أن نخرج أن تذكر الصيام والزكاة أفن الصيام والحج لأن ربما تكون للناس أعذار في ذلك أما الزكاة والصلاة والتواشيدهما مطالب بها كل مسؤول؟ عبد الله سؤالكم عن الحج والصيام في الحديث الث السا... نعم الثاني عيد السؤال الثالث؟ لا السؤال هو عدم ذكر عدم الحج ذكر والصيام. الحج أيوة. والصيام هل رب ربما أن ربما تكون هناك أعذار تسقط هذين للأمانة عن بعض الناس؟ وأن الزكاة والصلاة لا يمكن أن تفقد عن أحد لأي سبب جميل نعم. في أسئلة أخرى في أمر آخر نعم بالنسبة للنصيحة هي الهدف نحن نبلغ وليس يعني الهداية بيد الله تعالى هذا لا يعني أننا أن ننصح مرة واحدة بل نلح ونستمر وننوى في أسلوب الدعوة لعل الله يكتب على أيدينا النفع والسائدة البعض محمد. قد يظن البلاغ أن أنصح إنسان بالصلاة مرة يكفي ذلك أو مرتين طيب شكرا يا أم عبد الله شكرا المداخلة الأخيرة واضحة شكرا نأخذ أيضا أم عبد الله من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام الله عليكم الشيخ ذكرتم في الدرس السابق أن العلماء يقسمون البدعة إلى حسن وسيئة في حين ذكر فضيلة الدكتور ناصر العقل في مجلس آخر أنه ورد نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة يعني بلفظ عام أن أي بدعة ضلالة نعم. فكيف الجنب بين هذا لذاكم الله خير طيب يا عبد الله سؤال واضح نأخذ الآن إبراهيم من السعودية إبراهيم من السعودية إبراهيم تسمعوني ما زال معنا إبراهيم يبدو الخط طيب طيب شيخ سؤال أخ عبد العزيز من السعودية الجمع بين هذا الحديث هو حديث تغيير منكر باليد أيضا هنا عدد من الأسئلة يقول ابن جاري مدخن وأخشى إن أخبرت والده بهذا أن يسبب هذا الشيء من الإشكال وأيضا أسئلة أخرى أين موقع هذا الحديث من عملية التغيير باليد فضل شيخ بسم الله الأصل هو النصيحة أن تكون باللين أما حديث مر منكم منكر فليغيره بيده هذا لمن له التغيير باليد لمن له التغيير باليد والتغيير باليد يكون للوالي للحاكم يكون للأب أو لولي البيت في بيته ولذلك ذكر آل العلم أنه لا يجوز الاعتداء باليد أو التعدي باليد إلا لمن له ذلك وهو الوالي والأب مع ابنائه وبناته دون البلوغ والسيد مع رقيقه والزوج مع زوجته الناشز إذا لم ينفع معها الأساليب الأولى أيضا لمن, له لمن أعطاه الوالي صلاحيات التغيير باليد لمن أعطاه صلاحيات التغيير باليد ولذلك قال فليغيره بيده فإن لم يستطع يعني إن لم يكن من أهل التغيير باليد فينتقل للتغيير باللسان فإذا لا تعارض بين الأصل وهو أن يكون باللين وبين التغيير باليد أيضا من وجه آخر حتى الذي له التغيير باليد كالأب مثلا لا ينتقل لليد إلا إذا لم ينفع اللين إذا لم ينفع اللين ليس إعطاء هذه الصلاحية ليستخدمها في كل وقت فلا بد أن يبدأ باللين أولا طيب عبد الرطيف يا شيخ من المغرب يسأل في البيت هل أغير باليد مطلقا لا ليس مطلقا إذا لم ينفع باليد إلا إذا كان تحت مسؤوليته مثلا يعني هو أب والأمر والنهي له فيغير هذا المنكر مثلا صورة مجسمة أو عمل في البيت خاطئ فيغيره يزيله هي مسؤوليته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لكن إذا كان باللين فلا ينتقل إلى اليد والأمر يمشي باللين أستطيع من أخذ اتصال الأخت أم صالح من السعودية مرحبا بكم الأخت أم صالح معنا السلام عليكم وعليكم السلام, عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ إذا صار ولدي بالغ الحمد لله وكبير بالمرحلة الثانوية. أم صالح تخفض صوت جهاز التلفاز التلفزيوني وتسمعينه من الهاتف. نعم تفضل الابن كبير وبالغ. أم و... أم ولا قوم الالسلاط أقول له ركض المنبه وهل هذا يكون من أقل النصيحه له؟ نعم. طيب طيب. ممكن يا شيخ سؤال من الدرس السابق؟ طيب نعم تفضلوا معنا باختصار سؤالك يا مصالح في في شيخ خلفين في ناس يقولون انه يسوون طريقة معينة تحديد الجنين يريدون ذكر او انت ويقومون بطريقة معينة يتبعونها هل هذا جائز طيب الطريقة لها مسمى معين لو وتذكرون لا يعني مثلا يأكلون شيء معين او ينامون يعني يعني نوم طريقة معينة كذا طيب, طيب طيب خيرا إن شاء الله شكرا يوم صالح نعود شيخي لسؤال الأختي مع عبد الله من السعودية تقول من أي رفض أخذ حكم النصيحة الـ... نحن لم نتعرض لحكم النصيحة من حيث الـ... الأحكام التكليفية الوجوب والاستحباب الأصل في النصيحة يعني نصيحة الغير الأصل فيها أنها فرض كفاية على الأمة فرض كفاية ولا تكون واجب وجوبا عينيا إلا بسببها إلا بسببها وهذا السبب مثل أن يكون هذا الأمر تحت صلاحيات الإنسان مثل الأب في بيته أو الوزير تحت وزارته أو المسؤول تحت مسؤوليته فإذن الأصل أن فرض كفاية على الأمة أما الوجوب العيني فيكون لسبب مثل ما مثلنا الآن ومثل أن يعرف أن هذا منكر إلا هذا الشخص إلا هذا الشخص فيجب أن يبلغ وأن ينصح فيه النقطة الثانية أن الفائدة للناصح والمنصوح نعم هذا ذكرنا أثناء الكلام في نهاية الكلام آثار الإيجابية للنصيحة بأن تعود على المنصوح له بالفائدة إذا عمل بها وتعود للناصح بأنه برأ ذمته وآثار عند الله سبحانه وتعالى وذكرنا حديث من سنى في الإسلام سنة حسنة كذلك الحديث الآخر طيب النصيحة ليست أيضا مرة واحدة كما تقول بل نلح نعم نلح ولو كان لمرة واحدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لنصح مرة وترك الأمر بل نلح نلح نلح حتى بما نستطيع بدون تعدي الحدود والآداب. نعم. طيب قضية إخراج الحج والصيام هل يكون لأنها منبنا على الإستطاعة؟ هذا ذكر. نعم. طيب. هذا ذكر اللي عند بعض أهل العلم لكن هذا يعني فيه شيء من الضعف. طيب ناخذ اتصال دولي من الجزائر أبو عبد الباري مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو عبد. حياك الله يا شيخ. الله يحييك أهلا وسهلا. نعم أريد سؤال أن بين النصيحة والتعيير هذه الأولى الثاني هذه الأخضر في ترك المنهيات أم في شهر الأوامر طيب ولمداخلة في تعريف النصيحة آه، بعض أهل العلم يعرف النصيحة بأنها في التقام شهرين لحيث لا يكون انما تفرق بين هنا فهو حتى يكون ما بين هذا وقال الخياط وهذا هو لنا او عليه وكتابه إذ أن من المعلوم أن العبد في صبته لربه أن عليه حقوقا كثيرة واجبات مستحبة ومستحبة وكذلك في حق القرآن وكذلك في حق النبي عليه الصلاة والسلام أما الجزء الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ممكن باختصاري مع عدم المسلمين وعاماتهم فهي إرادة الخير للمنصوح له وجزاك الله الخير شكرا لك يا عبد البعلي طيب شيخ نعود إلى سؤال أخت مع عبد الله من السعودية تقول هل أه... العلمنا حسنة وسيئة؟ نحن ذكرنا هذا نحن ذكرنا ولو رجعت الأخت اللي ما فصلنا في مسألة البدعة والإخوة يذكرون قلنا من أهل العلم من فرق بينهم ومجموعة من أهل العلم قال هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة وقلنا أن بعض العلم قال إنه لا يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة إنما هي البدعة واحد وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة والحسن والسوء هنا لمن فرقوا والأخت لو رجعت للحلقة المادة موجودة نعم لو رجعت الحلقة للحسن والسوء هنا اللغوي الذي قاله أهل العلم وقول عمر رضي الله عنه في احتجاجهم أن البدعة الحسنة والبدعة السيئة هذه بدعة حسنة أو تلك بدعة سيئة في صلاة التراويح هذا ليست بدعة بالمعنى الشرعي المذموم وإنما هي من لأن لها أصل وهو أن صلاة التراويح لها أصل والجمع على صلاة التراويح لها أصل فهذا أيضا بين وللأخت عندما اشتبع عليها ترجع إلى ذلك ثم صالح تقول ابني بالغ وأقول لها ركد المنبه لا عليها أن تساعده ولا تستسلم للمنبه لأن الله سبحانه وتعالى يعني خلق الناس وفرقهم فلان نوم خفيف وفلان نوم ثقيل والولد قد يأتي متعب فلا يلزم أن يكون المنبه فقط ولا يعني يترك الولد للمنبه فقط والشيطان لا يساعده فتكون عونا له وما دام أنها هي ستقوم أيضا فتوقظه وسائل تحديد الجنين وسائل تحديد الجنين أنا ليس عندي علم دقيق فيها لكني لا أراها لأن في تعدي على خلق الله عز وجل طيب اتصال أبو عبدالله ماذا؟ اتصال دلوقتي. للآخر أبو عبدالله يشكر يعني كل النقاط جيدة التي ذكرها نبدأ بالمداخلة وكلامه جيد وما نقله عنه العلم جيد ومداخلة جيدة وهذا ذكره بالذات أئمة اللغة في مسألة التواغن بينه والتوافق بين شيئين وعلى أي حال نحن لم نذكر جميع الجزئيات لأن الوقت الدورة لا يعني لا يكفي أما الفرق بين النصيحة والتعيير هناك فرق في الظاهر وفرق في الباطن أما الفرق الذي في الباطن فهو في النية نية الناصح أنا أريد الخير له أو أريد الشر له فيحدد النصيحة إن كنت تريد الخير فيا نصيحة وإن كنت أريد الشر له والفضيحة له فأنا وأريد تعيره أو فضحه أما التعيير فأما الظاهر فهو في الأسلوب الظاهر فالنصيحة بين الإنسان وبين المنصوح له أما التعيير فأمام الناس مثلا أو في مجمع ونحو ذلك النقطة الأخيرة يتعلق بسؤال أيضا محمد من أردن أي ما أفضل فعل المأمور أم ترك المنهي المأمور والمنهي متلازمان المأمور والمنهي متلازمان مثلا نقول الأمر بالتوحيد هذا أمر لازم. ترك الشرك أمر اللازم فالأفضلية هنا أو التفاضل ليست على إطلاقها فهما متلازمان فهما متلازمان نعم ذكر بعض العلم أن فعل الأوامر أفضل لأن العمر بالتوحيد ولا ينفع لو ترك المنهيات كلها من دون أن يأتي بالشهادتين لا تنفعه مطلقا من هذا الوجه لكن هذا كلام نظري فلذلك يعني ال... لو قلنا الأمر بالتوحيد ولكن الرجل كان مشركا في فعله لا في قوله لا ينفعه فالأمر والترك متلازمان والفرق وال... الدقيق في مسألة النية أن المأمور يلزم به نية يلزم فيه نية محددة أنا أريد أن أصلي يلزم نية الصلاة أنا أريد أن أصوم يلزم نية الصيام لكن المنهيات ابتداء من, من الشرك. إلى سائر المنهيات يلزمها نية أو يكفي فيها نية واحدة نعم طيب عدد من أسألة الشيخ شيخ مع موضوع الجهاد أحدها مثلا سؤال الأخ نذير من السعودية يقول ذكرتم أن الجهاد وسيلة مع أن بعض أهل العلم عدوه ركنا سادسا وكيف نجمع بين قولنا وسيلة وبين نوع جهاد الطلب الذي يطلب فيه العدو في الدار أيضا سؤال الأخ حافظ الكفري يقول في قوله حتى يشهد أن لا إله إلا الله هل يعني أن في ذلك إجبار للناس على الإسلام؟ ومن مراد بالناس هل هم جميع الناس أم الكفار فقط أم المسلمون ويقول هل تتعارض مع قوله تعالى بشأن الكفار حتى يعطوا جزية عن يد وهم صغيرون نعم لا تعارض بين قولنا وسيلة وبين قولنا ركن في جهاد ما فرق فيه بعضه للعلم جهاد الدافع جهاد الطلب حتى لو في جهاد الدافع في جهاد الطلب هو وسيلة يعني نجاهد لماذا قولنا وسيلة يعني نجاهد لماذا هل القتال مشروع لذاته إذا كان مشروع لذاته هذا يكون هدف لكن إذا كان مشروعا لغيره يعني وسيلة لغيره فهذا قولنا وسيلة وكون وسيلة لا يعني أنه نقلل من شأنه لا فالجهاد الله سبحانه وتعالى جعل ثوابه عظيم في كتابه الكريم فلذلك لا تعارض بين الأمرين أما قول حتى يشهد أن لا إله إلا الله هذا لبيان الغاية لتوضيح الغاية كما قال في الحديث الآخر الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل كذا أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولا يتعارض أيضا مع إذا حل العدو في دار أرض أو في دار قوم لأن الغرض أيضا هو إخراج هذا العدو لكي يعم الإسلام أما قول حتى يعطوا الجزية هذا في حال القتال في حال القتال مع الكفار ما الفواصل ما الذي يفصل هذه المعارك الذي يفصلها إما أن يشهد أو لا إله إلا الله هذا فاصل إذا وصلنا الغاية ما وصل للغاية ما أراد الشهادة يعطوا الجزية هذا أجل آخر أو في الفاصل بين الكفار وبين المسلمين وبين الكفار في أمر الجهاد طيب موضوع إجبار الناس على الإسلام شيخ. لا هذا نص صريح في كتاب الله لا إكراه في الدين ولذلك إعطاء الجزية لعدم الإجبار بمقابل أن الدولة المسلمة ترعاهم وتقوم بشؤونهم وتيسر لهم أمور حياتهم نعم طيب الأجوبة وردت علينا عن أمثلة على التيسير في العبادات جميل ممكن نأخذ إجابة الغالي من السعودية يقول التيمم في عدم وجود الماء نقول غير غير الذي مثلنا فيه طيب إذن نأخذ المسح الخفين إجابة حبيبة من الإمارات جيد القصر والجمعة في الصلاة جيد في الحج كذلك عندما يقول افعل ولا حرج هذه إجابة هطول من الإمارات من الولايات المتحدة ليلى تقول الصلاة في السفر وكذلك الجمع وكذلك القصر جهاد من البحرين يقول كون صلاة المرأة في و وليس في المسجد هذا من اليسر ايضا أيضا محمد من أردن يقول الإسلام جعل المسحة الرأس بدلا من الغسل لأنه نعم. في الغسل قد يؤدي إلى مرض في الشتاء ونحوه ماجد محمد من الإمارات تقول إذا شق على النساء والكبار رمي الجمرات هو أن الإسلام جعل المسحة الرأس بدلا من الغسل لأنه في الغسل قد يؤدي إلى المرض أو البرد. لأنه يصعب تنشيفه لا ليس هذا علة يعني. ليس هذا هو العلة نعم طيب هل المسح الراس أي عموما من الغسل من غسل هو ايسر من حيث, من حيث هو قد ما تكون هذه العلة يعني المقصود بيان العلة هنا ليست هذه العلة ماجد محمد تولد إجابة أخرى الإنابة في رمي الجمرات الكبار نعم نعم هيفاء التناوي من السعودية تقول الإنابة في مناسك الحج وقولها يسلم افعل ولا حرج جيد كذلك هي إجابة أخرى لمحمد من الأردن محمد أيضاً عن التخفيف بالإفطار مع الكفارة عند القدرة للمسافر والمريض والمرضع. نعم. لا. لا للمسافر لا. بدون ما كفارة. في كفارة. نعم. نعم. عبد العاطي من المغرب يقول الصلا التيمم والجلوس للصلاة إذا عجز عن وقوف القيام عبد العزيز من السعودية عن عدم القدرة في الصيام كذلك جيه الذي لا يرجى برؤه من المرض نعم جيد وهكذا يا شيخ الأسئلة كثيرة إذا يعني كما مثل الإخوة ومشكورين جدا وجزاهم الله خير على ال الأمثلة والتفاعل في كل باب من أبواب العبادات فيه تيسير لو أخذنا الباب الطهارة وجدنا فيه تيسير مثل قضية التيمم مثل قضية المسح على الخفين مثل قضية الانتقال من يعني عدم الماء وعدم التيمم الى, إلى أن يتوضع إلى أن يصلي على أي وجه كذلك في عمر الصلاة إذا كان في صفة الصلاة من القيام إلى الجلوس من الجلوس إلى على جنب كذلك في الصلاة لحال العذر مريض مسافر يجمع الصلاة يقصر الصلاة الحائض تترك الصلاة كذلك في الصيام أيضا يعني له أن يترك الصيام له أن يفطر المسافر كذلك في الحج لم يقصر الناس على نظام معين في جميع يعني أفعال الحج هناك مساحة في الوقت مساحة في تقديم بعض الأفعال مثل لمثل فيه الأخوة إرمي ولا حرج مثلا أو تأخير أو تقديم طواف الإفاظة في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر إلى آخر طيب الشيخ. في حول موضوع يسر الدين هناك عدد من أسئلة ويعني تقول أن هذا النص فتح شيئا من التساهل مثلا محمد من أردن يقول بعض الناس لا يسأل عن المعاملات مع البنوك بحجة أن الدين يسر هذا سؤال سؤال آخر يقول يفسرون هذا الحديث بحديث أن الدين يسر ولن يشارد الدين أحدا الغلبة هل هذا يفسر هذا؟ نعم طيب قضية التيسير أصل في الدين ومثل ما أورد الأخ الحديث إن هذا الدين يسر ولن يشدد الدين أحد إلا غلبه يعني غلب الدين وعجز هو هذا الشخص لأنه إذا أخذ منطق التشدد فسيعجز فالأصل في الدين هو التيسير وكما عرفنا في الأمثلة لكن هذا التيسير الذي ينبغي أن, يعلم أن نعلم مسألتين المسألة الأولى أن التيسير ينبني على وجود دليل من الكتاب والسنة ليس بالهوى ليس بالمزاج ليس بعقل الإنسان بد من دليل في أي فعل ولذلك يخطئ حسب المثال لأورد الأخ والله ما أسأل عن هذه المعاملة لأن الدين يسر إذا نترك الصلاة لأن الدين يسر ولا تصلي في المسجد لأن الدين يسر ولا تزكي أموالك لأن الدين يسر وباب هذا إذا فتح لا ينغلق إذا لابد من الدليل من القرآن ومن السنة الأمر الثاني في مسألة التيسير فيما ينبني عليه فعل المكلف أحيانا الفعل لا يكون يكون واجبا على هذا وميسرا على هذا لوجود علته لوجود علته فإذا ليس هو كما شاء الإنسان متى يفعل هذا أو متى لا يفعل هذا إذا ينبني على وجود علته الأمر الثالث أيضا أن الذي يحكم باليسر والتشدد هو العالم مو أي إنسان لأن الدين لم يوضع مشاع علمه لدى كل إنسان بأن كل إنسان يحكم كما يقول بعض الناس والله أن الدين ليس حكرا على أحد نعم الدين هو من حيث وتطبيق ليس حكرا على أحد يجب على كل مسلم أن يقوم بهذا لكن العلم بدقائق الدين وأن هذا حرام وهذا حلال وهذا جائز وهذا غير جائز هذا لمن؟ للعالم الذي عرف ما في الكتاب والسنة فعرف القرآن والسنة والإجماع وقواعد اللغة العربية وقواعد الفقه ومنطلقات الأحكام وغير ذلك طيب محمد من أردن يقول ما هو الضابط في السؤال النافع بما يستفيد منها الضابط بما يعود إليه في النفع وأيضا يكون قصده النفع ما هو القصد التعجيز قصد أختبر الإنسان اللي أمامي هذا هو السؤال النافع طيب الشيخ لعل بهذا الإرادة نصل وإياكم يا أحبة ويا جميع المتابعين إلى نهاية هذه الحلقة من الحلقات شروح الأربعين النووية وفيها تم بحمد الله استراحة لا تتحدث متكاملة بشيء من التعليل والإجابة على الأسئلة شكرا لكل من تابع وسأل وشارك واتصل أو كتب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته